وَأَنِسْتَوْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُضُوِّ إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَىٰ عَنْ حَسَنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٰ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 119. يثنون صدورهم ليستخفوا منه 110. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 111. إنه عليم بذات الصدور